بللله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما أورهم النار وباسم الثو الظالمين ولو صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم إذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرتهم في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله يومتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن امتم او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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أن هذا قَهْوٌ هو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قاتلوا في سَبِيلِ الله أَوْ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ, يومئذ أقرب منهم للكفر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 وَنَمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّاهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 موالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذان كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أزيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيليك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 وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 النكاه فإن منهم رشدا فاذفعوا إليهم أموالهم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 الله وإذا حضر القسم تؤل القربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون مال يتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً يصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظهن ثيئن فإن كن نساء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 ولكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولدوم فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يصين بها أوديل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدوم فإن كان لكم ولدوم فلهن الثمن مما تركتم فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حليم And...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 يا أيها الذين من لا يحل لكم أن ترسو النساء كرهم ولا تعزلوهن لتأذبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجا واتيتم إحداهن نقي طرفا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون هو بهتان واسم مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وخذن منكم مثالا غليظا ولا تنكحوا ما منك أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وما قلته وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وت أمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم ولم تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله ك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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترازيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن يأنكه الموصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مُسَافِحَاتٍ ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصف مَا على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وأن تصبروا خير لكم والله غَفُورٌ رَحِيمٌ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً هظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وافقي الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا واليتامى والمساكين والجارد قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخروا إلا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 مثل ذرة وإن تكو حسنة يضعفها وإن تكو حسنة يضعفها ويؤتم لدن هاجر عظيمة فكيف إذا جئنا من كل أمة مشهدا وجئنا بك على هؤلاء شهدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا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 أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتينا أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به Is ma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 Gay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 مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين آمن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا بات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد آمن الله علي إذ لم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 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أَوْ يغلب فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصلَّين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من دونك وليا وجعلنا من دونك نصيرا الذين من يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء